وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون إن الله عز وجل شرع لعباده هذا الدين القويم دين الله عز وجل الإسلام الذي ارتضاه لنا دينا قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام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 صلى الله عليه وعلى آله وسلم ديناً كاملاً شرعه الله لعباده لما فيه من الخير العظيم والفضل العظيم والمصالح الكبرى لبه وأسه وقوامه دعوة التوحيد أن يوحد الله عز وجل أن يفرد بالعبادة ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن أعبد الله واجتنب الطاغوت وإن من أمة إلا خلافها نذير دين قوامه دعوة التوحيد أن يفرض الله بالعبادة أن يذلله ويخضع له ويرجى ويسأل ويرهب منه ويخشى ويخاف رب العالمين دين ينابذ الشرك بكل صوره إن هذا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه سعادة العباد وطمأنينة العباد وراحة العباد فيه الأمن والأمان والاستقرار فيه الغلبة والنصر والظهور على أعداء الله عز وجل الإسلام الذي جاء به النبي الكريم الذي لا ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإن تطيعوه تهتدوا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاشر المسلمين ما من خير إلا دل أمته عليه وما من شر إلا حذر أمته منه ما بقي لأحد مقال وما بقي لأحد رأي وما بقي لأحد فكرة وما بقي لأحد حزبية وما بقي لأحد بدعة نكراء لا دين قد كمل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ما بقي لأحد كائنا من كان أن يأتي بدين بتشريع بمذهب بطائفة بحزب بجماعة برأي بقول كلها كلها ضلالات وجهالات وحمقات وهكذا ينبغي لكل مسلم أن يتيقن أن الدين قد كمل جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما قبض حتى أتم الله به النعمة وأكمل به الهداية فما بقي للبدعة موطنا ولا موضع وما بقي للآراء الخلق والناس موضع ولا موطن تحقق أيها المسلم أن دين الله قد كمل بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما بقيت إلا البدع والضلالات والخرافات والخزعبلات والحزبيات هذه التي بقيت تحارب دين الله تصارع السنة وتحارب الحق الأبلج فماذا بعد الحق إلا الضلال وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون دين الله المبارك دين الله الذي يسعد به العباد حكاما ومحكومين كبراء رفعا وضعا أحرارا أم عبيدا الكل يسعد إذا أقام الإسلام الذي زاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم السنة السنة تبينه توضحه تجليه حياة نبينا أيامه لياليه كيف كان في معتقده كيف كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خوفه في رجائه في حبه في شوقه إلى ربه كيف كان النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عبادته في صلاته في قيامه في صومه في حجه كيف كان النبي الكريم وهو ولي أمرهم وهو حاكمهم كيف يسوسهم السياسة الشرعية التي تحقق المصالح الكبرى العظيمة لا سياسات الدجل والخداع والمأكر والولاء الضيق والسرية المنقوطة ولا التخطيطات التي يراد من ورائها الزعامات لا ما كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن يسوس صحابته رضوان الله عليهم ويسوس أمة الإسلام بوحي من السماء يكفل لهم الخير والسعادة العظيمة فالسياسات الشرعية فالسياسة الشرعية من ديننا أصل أصيل أصل أصيل ساسه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن معاشر فإن بني يهود بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم كلما هلك نبي جاءهم نبي فالسياسات الشرعية القائمة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه الصحابة الكرام دين عما السياسات المغلوطة المكذوبة التي تمطط الدين صهوة إلى مآرب منقوطة وأطمع دنيوية تافية إلى زعامات ورئاسات ليست من الدين فيلاً في شيء ولو تجلبب أصحابها بجلباب ولو تكلموا بالإسلام فإن الإسلام ليس جبة تلبس ولا الحق شعارا يرفع دون واقع حقيقي امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولذا كانت الدعوة السلفية الطيبة المباركة لا تهزها الأحداث ولا الوقائع حتى تتقلب تقلب الحربة لا والله إنها تمضي على نور من الله عز وجل من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون فالدعوة السلفية الطيبة المباركة ليست حكرا على زايد ولا عبّيد أبدا ليست حكرا على أحد عموم المسلمين مخاطبون بالدعوة السلفية الآباء الأمهات الأخوة الأخوات الأرحام الصغار الكبار الحكام المحكومين الكل مخاطب أن يسير على طريق السلاف وأن يركل برجله البداع والمحدثات فإنه من يعش منكم فسير اختلافاً كثيراً اختلاف كثير كل يدعي وصلاً لليلة وليلة لا تقر لهم بذلك اختلاف مر مؤلم وربنا يقول فإن تنازعتم في شيء، فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وباليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تعويل. الداء والدواء، الداء والدواء، لكن القوم يأبون أن يراجعوا السنة ويراجعوا كتاب ربهم، لا ترجعوا إلى أحد مهما على كعبه. وبلغ شأوه ارجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدعوة السلفية وثق بها المسلمون وأحبتها قلوب العباد دعوة نقية لا تتقلب لا تتبدل لا تتحول أبدا إذ أهلها ليس من ذوي الأغراض فلا يبيتون على التفكير بالكراسي والمناصب والوزارات والاختلاس أموال المسلمين لا يبيتون على محبة الهداية للخلق يبيتون على هداية جاهل يبيتون على تعليم من ضل يبيتون على تقرير المعتقد الصحيح يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قولوا لا إله إلا الله بمعناها وعملوا بمقتباها إذ لا يكفي أن تتكلم بلسانك لا تفقه معنا ولا تعمل بمقتبا فالسلفيون دعوتهم ظايرة كباطنها ليس هنالك ما تسترين وليس هنالك تخطيط سري ولا عنقودين وليس هناك مطامع سوى أن يهدي الله الناس إلى دينهم فيتعلم الجاهل ويهتدي الضال ويقوم المتعثر حاكماً أو محكومة فليست دعوة لتطييب خاطر الحكام وليست دعوة لمجاملة أحد كائناً من كان لكنه بالقواعد الشرعية وبالضوابط المرعية فالحاكم يرسلونه يكاتبونه يناصحونه الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ليس أحد أرفع من النصيحة فيخاطبون الحكام بما يناسب مكانتهم بلطيف القول بخطاب مؤدب ويقال له اتق الله اتق الله جانب الظلم جانب الباغ اتق الله واعلم نعمة الله عليك أن بواك هذا المكان فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ما حابوا أبدا وما داهنوا أبدا هذا تاريخهم اقرأوا معاشر المسلمين تاريخ أهل السنة والجماعة ما غشوا إماما ما كذبوا على رئيس لم يخونوا ويخادعوا تكلموا بالحق ولم يذلوا أمام دنياهم لا ولا زلسوا على اعتاب بيوتاتهم لا ولا تملقوهم لا إنما أقاموا الحق وبه يعدلون مع دعاء في ظهر الغيب لولاة الأمر كما قال أحمد بن حنبل والفضيل بن عياب لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان يدعون لولاة الأمر بالهداية والسداد هل يطمعون في مناصبهم؟ هل يطمعون في كراسيهم؟ هل يطمعون في وزاراتهم؟ لا والله فالعلم أرفع والكراسي لا تساوي ببهرة طال الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات كنزهم العلم كنزهم العلم ينشرونه يبذلونه والتكوا منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلون بالتي هي أحسن ولذا حتى حكام المسلمين وثقوا بصدق هذه الدعوة وثقوا بصدق هذه الدعوة ليست دعوة أطماء وليست دعوة جاهل ومنصب تاريخهم حافل بالمكرمات، بنصيحة السلطان بتذكير العباد ببث العلم بنشر العلم بالكتابة بالتأليف بالتحقيق بالمنابر بالوع بالنصيحة الصادقة بحقن دماء المسلمين فيا لله يا لله ما أحسن صورهم وتاريخهم ومآثرهم إذ يكونون سبباً في حقن دماء المسلمين فلا يشاركون في الدماء لما يعلمون من عظم أمرها فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حجة الوداع ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحلمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا اللهم هل بلوت. اللهم فاشهد الدماء الدماء فلا تجد من أنعم الله عليه بالمنهج السلفي لا تجد فتانا لا تجد صاحب فتان لا تجد يسعى براقة الدماء إنما يسعى بتذكير الناس بتذكير الناس بمغبة الفتن الدعوة السلافية يكذب عليها وهذا لا ريب فيه ولا عجب أيضا إذ كانوا يكذبون على الله ويحرفون الكلمة عن مواضعه أهل بدع أهل أهواء ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأحاديث الواهية والمكذوبة وكذبوا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم منهم الأعلم والأحكم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي وصفه نبينا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم في فأهل الأهواء أهل كذب، ولقد صدق عبد السلام بن حارم إذ يقول صاحب الهوى يكذب ولا يبالي، فما بقي عند قصوم آل السنة ما بقي عندهم إلا الكذب، كذب بضاعة مزجاة، بضاعة مزجاة، إن الله إن كما قال النبي. صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرجل لا يكذب ويتخرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا الدعوة السلفية ليست دعوة صلاطين وحكام كذبتم كذبتم الدعوة السلفية دعوة نصح وإقامة حق لا يثير الدهم ولا الرعاة ولا تراق بسببه الدماء ولا يخرج الناس كنعان عام السائمة إلى الشوارع والساحات اعتصامات ومظاهرات لا ماذا جنت هذه الأساليب البدعية التي أوردتمها من دول الكفر ماذا جنت ماذا جنت الدعوة السلفية تبث العلم النافع وتحقق المصالح المرجوة الظالم ظالم هل سمعتم يوما ما؟ هل سمعتم يوما ما أن السلفيين يدافعون عن ظالم؟ لا، قال الله عز وجل: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. إن الله لا يحب من كان خوانا عفيما. أو لم تقرأوا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انصر سر أخاك ظالما؟ أو مظلومة؟ قالوا يا رسول الله ننصر إن كان مظلومة فكيف ننصر إن كان ظالمة؟ قال تحجزه عن ظلمه فذلك نصرك له الدعوة السلفية دعوة حق وأن تقول الحق ولو كان مرا لكن بقانونه العلمي وبضوابطه الشرعية بمراسلة الحكام بتذكيرهم بمكاتبتهم بنصيحتين فلا يهيجون الرعاع ولا الدهما ولا السقط فتقعوا فتان باب إذا فتح لا يغلق فلا تظننا بمثل هذه الأكاذيب أن المناجة السلفية تأثر لا فإن المنصفين أهل الإنصاف يعلمون صدق الدعوة السلفية لا تعرف قدرا ولا خيانة دعوة ليس لها مآرب إلا أن يقام دين الله كما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأيت الرجل في أمر دون الخاصة دون العامة فأعلم أنه على باب تأسيس ضلالة قاله عمر بن عبد العزيز ليس عندهم مخططات وليس عندهم كيد وليس عندهم اجتماعات سرية فاعلموا ولما ولما دعوة ظاهرها كباطنها وأن يحشر الناس ضوها دعوة ما يقال في المساجد يقال في الغرف يقال في البيوت ولما الخوف ولما الخوف إنه دين الله يسعد به الجميع الحكام الوزراء السادة الكبار الأغنية الفقراء دعوة لا تعنى بالكبير وتترك الصغير لا إنما تعنى بمن كان أتقى إن أكرمكم عند الله أتقاكم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله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 وما أكثر الحزبيات المشتتة وما أكثر, وما أكثر الآراء والأفكار والفلسفة والأذواق والرؤى والمنامات ما أكثر الباطل ينتشر وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله تعلم الحق وتبصر الحق علماً نافعاً فأهل السنة لا يربطون الناس بهم بذواتهم بأشخاصهم لا إنما يربطون الناس بالحق دعوتهم ربط عموم الناس بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس عندهم أمارات جماعات ولا قادة جماعات وليس عندهم منظرين وليس عندهم كتاب لا عندهم علماء أمر الله بالرجوع إليهم أمر ربنا لم يأمر فلان ولا علان أمر ربنا أو لم تقرأ أولم تقرأ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قل أليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دراما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر علماء السنة شابت لوحهم في العلم النافع والعمل الصالح وفي نشر دعوة التوحيد والاتباع للنبي الكريم علماء السنة بغيتهم هداية الخلق متى نافسوا وصارعوا لمنصم أو كرسي متى اختلسوا الناس بجمعيات متى اختلسوا عموال الناس بالضحك على التجار والموسرين متى متى أهل السنة لهم أصواب نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاش فقيرا وما فقيرا ولو كانت الدنيا عزيزة على ربنا عز وجل لا لأكرم بها نبيا ولذا تجد يقنعون بما قسم الله قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه إذا أضمأتك أكف لآمي كفتك القناعة شبعا وريا فكن رجولا رجله في الثرى وهامة أمته في الثرية أهل السنة ليسوا مدعومين لقد أضحقتم الثكالة حماقة حماقة دعم عندهم دعم عندك جهل عندك حوم عندك غبا. أي دعم هذا إن كان لنا من دعم وإعانة فمن رب الأرض والسماوات بلا هو الذي يرزقنا ويعطينا ويكرمنا ويكرم عباده ليس للدعوة السلفية من يدعمها كذب ودجال أميط لثام عن وجوهكم وأسقط الأقنع دعوة نقية صافية تجري على ما يسره الله عز وجل ليس هناك تخطيطات وليس هناك من يتسلق على أكتاف الدعوة السلفية لا لا تعول على هذا ولا تظن أن هذا دعوةٌ يراجع فيها أهلها علماءهم وإذا راجع العلماء فليسوا مقلدين ولا متعصبين وليسوا على سنن صوفية مع شياخهم كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل أفل لكم لقد ربعوا علماء السنة أهل الإسلام على تعظيم الحق ماذا قال مالك بن أنس كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر وأشر إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمراجعة علماء السنة قائمة على اتباع الدليل هكذا رب العلماء أهل الإسلام فابن باز قال الله قال رسوله وابن عثيمين قال الله وقال رسوله الألباني قال الله وقال رسوله وهكذا شياخ السنة ربيع المدخلي قال الله قال رسوله رسوله، وهكذا عبد المحسن العباد قال الله قال رسوله صالح الفوزان قال الله قال رسوله وأنت ماذا عندك أنت الجرائد المجلات وكلات العنباء الأطماع تركض وراءها الليل والنهار ثم تأتي وتقدع في أشياخ السنة لحوم العلماء مسمومة وعادة الله فيها أستار منقص منتقصهم معلومة من أطلق لسانه بالثلب ابتلاه الله بموت القلب أمة بلا علماء كلا عام السائمة إن الناس بحاجة إلى علماء سنة لا علماء البداع واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو سئنا لرفعناه بها ولكنه أقلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث علماء وهم يؤججون الفتن ويتقاتل المسلمون وتخرب السبل وتضيع ديار الإسلام أي عالم من هذا؟ أي عالم من هذا؟ السلفيون ليسوا دعاة فتنة ولا يمكن أبداً أن يتخذوا مطية إلى فتن لا إنما دعاة علم وتعليم ونشر للحق بدليله كذلك أيضا دعاة صلح وأصلاح بين المسلمين إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال كان حريصا على قتل صاحبه والصلح خير يجمعون قلوب المسلمين هل يجعلونهم أتباعاً لهم؟ لا من من دعاة أهل السنة؟ من من علماء السنة؟ قال اتبعوني ومن الذي ربط الناس به سموا لنا إنما يدعون إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم وهم على انزواء تام من الزعامات والرئاسات يخافون الشهرة ويفرون منا مجلس العلم أحب له من الدنيا وما فيها وطلابه أحب إليه من الدنيا وما فيها وبس العلم أحب إليه من الدنيا وفيها أنتم ساسة ساسة وراء الكراسي ووراء المناصب وليتكم إذ كنتم ساسة كنتم ساسة بحق أدوات وبيادق بيد أعداء الإسلام تقلبكم ذات اليمين وذات الشمال فاستفيقوا وتنبهوا واعقلوا ولكم في التاريخ إبرة وفي قصصهم موعظة لقد كان لكم في قصصهم لقد كان في قصصهم إبرة لأول الألباب ما كان حديثا يفترى عبد الله حاكما ومحكوما عبد الله كبيرا وصغيرا عبد الله رجل رجل وإمرأة الإسلام هو الذي جاء به محمد غيره باطل غيره سيسقط وقد سقط وقد بان للناس أنه لا سعادة لهم ولا طمأنينة لهم إلا بالمنهج السلفي الحق لا دعاة السلفية يحتضن الحزبيين ويعانقهم يجالسهم ويماشيهم، ويآكلهم وينتصر معهم وينتصرون إليه سيما إذا جاءت المعارك السياسية كلهم يحتضن بعضهم بعضا فلا ولا ولا براء ما بقي إلا الطمع في كرسي أو سدة الحكم معاشر المسلمين الولاء والبراء قواموا هذه الدعوة الطيبة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من دعوة تفارق الباطل محمد فرق بين الناس أو فرق بين الناس أما نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فلقد, بات فلقد, بان, فلقد بان عوار هذه قائدة العثيمة كم قد جلبت من الشرور على بلاد الإسلام وكم قد أفسدت من معالم الإسلام توحيدا وسنة فماذا بعد الحق إلا الضلال ولقد بان للجميع أن دعوة أن الدعوة السلفية هي المخرج والأمان وهي دين الله ليست جماعة العالم الفلاني كذب كذب ليست جماعة ربيع المدخلي كذب وليس جماعة الألباني كذب وليس جماعة محمد بن عبد الوهاب كذب والله وبالله إنه لكذب هي طريقة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهؤلاء علماء قدبانوا الحق ونصروا ونشروا بأدلته فارجعوا إلى كتبهم ارجعوا إلى كتبهم ونتاجهم العلمي الذي ملأ الدنيا راجعوا انظروا فيه ستجدون الحق الأبلد علماء يصيبون ويخطئون يعلمون ويجهلون ومع هذا ففي غالب أمرهم والكثرة الكاثرة أنهم موفقون مسددون ماذا تريدون لأمة الإسلام من يراجعون في دينهم من من قبل الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وتنطق الروايبضة قيل ومن روايبضة يا رسول الله قال السفيه يتكلم في أمر العام وفي لفظين الرجل التافه يتكلم في أمر العالم العام انظروا حواليكم كم من تافهين كم من سفير يتكلم على علماء الإسلام فأما الزبد فيذهب جفا وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدي قلوبنا جميعا إلى محبة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه السلف الكرام نسأل الله أن يجعل بلادنا أمنا وأمانا ثمانينة ورخاء اللهم مادي الحكام والولاة والمسؤولين إلى تحكيم شريعة الله كتاب وسنة وأن يعظموا أوامر الله وأن يجمعوا قلوب الرعية على قلب رجل واحد اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد معظمين لكتاب ربهم وسنة نبيهم اللهم وفق كل من رام الخير لبلادنا ولبلاد الإسلام اللهم وفقه وسدده واعنه عم من أراد الشرور والفتن طمعا لمنصب أو جاه أو مكانة اللهم اهدي قلبه إلى الحق فإذا كان في علمك يا رب أنه لا يهتدي فخذه أخذ عزيز مقتدر وأرحي البلاد والعباد منه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه